فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ve karn fi ve la tibrj n tibrj al jahiliyeti ala ve aqmn al ve aatin هِبَعَنْ كُمُرِّجِسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيرًا وَذِكْرُ مَا يُتْلَى بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا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 والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين Ve sağimin ve sağimat, ve hapızın fırjahı, ve hapızat, ve zakkirin Allah'e kâfira, ve zakkirin